اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار أ خالدين فيها ونعم اجر العاملين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 ام هسيبتم تدخل جناتا ولم يالا ملاه لذين اجا هدوم يكوم ولم يالا ملاه لذين اجا هدوم ا يكوم ويالا م ل ص ا ب ر ي ن الله أ ك ب ر الله اكبر الله